وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله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 تظهنونه وتعتقدونه أن ابتداء في الدين كله ضلال وآني في الدين لأن الابتداء المذموم هو خاص في الدين وأما في أمر الدنيا فمنه ماه منذوه ومنه ماه مذموم حسب هذا المحدث إذا كان عارض شرعا فهو مجنون وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنضطها من تلك الأحاديث زايد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء الباحة وهذه قاعدة منصولية فقال رحمه الله الأصل في الدين هو انتناع إلا لنص والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص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 وإلى ماذا ترمي من العسم فيستحيل عليه بعد هذا العلم والبيان أن لا أقول أن يتبرأ هذا أمر بدأي لكني أقول يستحيل عليه إلا أن يكون سلفيا لأننا فهمنا أن الانتساب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 حينما يأتون بقولي عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة لا تجتمع أمتي على الضلالة لا يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية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 وفيما ما ساق في المسلمين بعد الرسول عليه الصلاه والسلام من التفرق فقال صلى الله عليه وسلم افترقت دهود على 71 فرقه والنصارى على 72 فرقه وستختلف او ستتفرق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحدة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 سلك سبيلهم ونحو نحوهم وهاوله الصرف الصارح هم الذين حذرنا ربنا عن زواجر في القران الكريم من مخالفتهم ومن صدوق سبيل غير سبيلهم في قوله عن زواجر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتفبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أنا لفت نظر إخواننا في كثير من المناسبات إلى حكمة في ربنا عز وجل قوله في ذلك الآية ويتفبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول ما الحكم من ذلك؟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 لم تكن الآية هكذا وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين هل هذا عبد حاشة لكلام الله عز من العبد إذا ما الغاية ما الحكمة من عطف هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين على يشاقق الرسول الحكمة في كلام الإمام الشافعي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 قوله وما راء كمن سمع فاذا الذين لم يشهدوا الرسول عليه السلام ليس كاصحاب الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشره ورؤوه منه تطبيقا عمليا اليوم توجد كلمه عصريه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 اللغة السارق لو سرق بيضا فهو سارق واليد بهذه لو قطعت هنا أو هنا أو في أي مكان فهي لكن الجواب هو في أن تذكر الآية السابقة وَعَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَنْ يَمْ جِعِرِينَ الجواب في البيانة فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص الآيات الأخرى وما أكثرها لأن من قرأ من الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام خاص مطلق مقيد ناسق منسوف كلمات مجملة يدخل تحت عشرات النصوص إن لم نقول مئات النصوص نصوص عامة قيدتها السنة ولا أريد أن نطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن مقية الأسر إذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختا لها في الله ومشتاقة لها ودائما يرفضون هذه الزيارة أيسمح لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها دون اخبارهم بذلك أم تقول لهم شيئا غير حقيقيا لا يجود أن تزورها بدون إذن أبويها كما لا يجود لها أن تكذب عليهنا وإنما عليها أن تقنع الأبوين فيما يجيارة في الشار الحكيم يأمر بها فإذا اقتنعوا فبها ما اقتنعوا فلا يجودي البنت على سيما إذا كانت كالداعي أنها ملتزمة للشريعة أن تخرج عن طاعة أبو ويهر في مثل هذه الزيارة أستاذي بالنسبة لكذلك الدروس ينطبق على ذلك ها. مثلا فيه درس مثلا فيه واحد فيه شيء نفس الشيء لا بد من إيه وما حكم نبس الخوار اغطاء الوجه والكفين في الوقت الحالي واذا شعرت الفتاة بالفتنة واختارت ان تلبس ولكن الاهل رفضوا وخصوصا الوالدة فماذا تفعل طبعا. اذا كان الرفض قاصرا على الوجه والكفين فيجب طاعة الوالدين في ذلك أما إذا كان الرفض يشمل أكثر من ذلك فلا طاعة المخلوق في معصيدة خالق أي يجب على المرأة أن تستر جميع بذلها إلا الوجه الكفين فالشتره ما غير واجب لكنه مستحب فإذا لم يرضى الواردان لابنتهما أن تسطر وجهها وكفتها فلا ماني من إفعادتها لهم ولا معصية في ذلك بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير وجه وكفتها فهين الذين لا طعت لهما عليها لأن ذلك معصية ما حكم لبس الإشارة أسترنا الإشار لا أكفي يجب أن يكون خماراً بحيث يستر جميع الرأس والنحر الإشار ف ليس ساغرًا وليس سيتته كافية يا دوم مصدر استدنام كذلك هنا هذا هو الكنار ويد الكنار انه فضاض واسع يستر الرأس ويستر من كبير, من كبير. حينما نقول يستر النحر يستر من كبير لانه واسع اما الاشارب كثيرا ما نرى النساء يبدو شيء من معنق أو بقفاء يبلغ ذلك فربما يسب المسلم ويسب دينه ونبيه لأخرين. فعين ذلك يحرم سب المسلم بالمسلم في الآية لا يمسوا المطهرون المقصود بالمطهرون مؤمنون أم المتوضئون وما الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة الموصود بالآية لا هذا, هذا. في الملائكة وهو من الله عز وجل عن الملائكة وليس هذا من القرآن وإنما الذي هو في اللوحة المحفوظ فهذا المصحف الذي هو في اللوحة المحفوظ لا يمس إلى المطاهرين وهو الملائكة المقربون هذه جملة خبرية وليست جملة إنشائية يعني تزل حكما كرايا الله يتحدث عن الواقع أن القرآن يعني الذي هو في الكتاب المخلول يعني الله المحفوظ هذا لمسه إلى المطهرون وهو الملائكة المقربون أما المصحف الذي بين أيدينا هذا يمسه الصالح والطالح والمؤمن والكافر فليس يعني رب نعز وجب بهذه الآية البشر مطلقا سواء كانوا صالحين أو طالعين وإنما يعني كما قلنا الملائكة المقربين أما السفر بالقرآن والمصحب إلى قرب العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وان يوان في هنا ذات إذا أن يهاني مشحف يجوز إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يعني يتمثلون من قراءته ودراسته <تضحك> <تضحك> <ما قالو قلنة. تضحك> النسبة لقراءة القرآن ومسك المسحف للجنوب حكم ذلك وطراب بالزيت كذلك وإيش؟ طراب <تضحك> بالزيت طراب بالزيت نعم مسك المسحف وطرابة القرآن يعني لا يجب من آية ولا مثلا من التبرق خوف شيء متعمد ويمثل مصحف ويقرأ نعم نضع حكم البعضي كذلك أفردون أفادك من الله ورسول الله في الجميع نقول لا شك أن ذكر الله كبارة تعالى لا يقباسته ولا رسولته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 ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أن يذكر الله لأن السلام يسمى إسماء الله كما جاء أيضا في الحديث الصحيح في كتاب الأدب المفرد لإمام البخاري من حديث عبد الله بن سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام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 فهذا الحكم وهو الأفضل الشرط الأكمل الكابر لا يستطيع كل مكلف من المسلمين إلا الريال فقط أما النساء التارة وتارة وآنفاً سمعتهم قول الرسول عليه السلام السيدة عائشة التي حاضر قال لها اسماعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي فهي إلى ذلك قال لها توضعي كما نقول الرجل لأنها لا تستطيع شرعاً أن تتوضع لا تستطيع شرعاً أن تتطهر ولذلك فلها أن تقرأ ما شاء من القرآن بدون ما نقول مرجوه راجح كما نقول بالنسبة للرجل الجنوب مثلاً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 ليس عندنا دليل يمنع المسلم عامة رجالاً فضلاً عن نساء من قراءة القرآن إلا على طارق والحديث, والحديث الذي رواه التلمذي في سنن من حديث ابن عمر قضي الله عنه قال, قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن حائد ولا جنب هذا حديث منكر كما يقول إمام السنة أحمد بن حنبل لا صحيح هذا الحديث لو كان صحيحا فنفاصل وجب الإنكياء إليه بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث وما قد يكون في الباب من أنثاله من الضعاف فأمامنا حديث السيدة عيشة حيث أمرها وأذن لها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 الحائب أن تقرأ القرآن فلا يجوز أن نمنع النساء من قرار القرآن بحجة أنها غير طاهرة لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة لو قط ما عندها هذا المنوى دائما لكننا نجد الشار الحكيم قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجلاء الصلاة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 لأنها رقم وعكاة الصلاة وذلك يقال عن التسوير التحويل والتكوير لا يوجد مال من ذلك أبداً مع الاحتفاظ بما ذكرناه من الأفضل أن يذكر الله على طهاران كذلك يقال تماماً بالنسبة لمس القرآن أيضاً مس القرآن يشرع وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم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 فأصدع من الرجل أن يمس القرآن هذا لا دني عليه أبدا والناس بلا شك بتوهمون هناك أدلة وليست في دليل إخلاقنا ويرحمنا الله من ذلك مثلا ما يشتبه أبنه على الكثير من الناس خاصة الذين لهم ولا ولهم عناه بإطلاع القرآن إنما يقرأ قول الله عز وجل في القرآن لا يمسه إلا المطهرون وقد وصل الخطأ في حمل هذه مبقائي على هذا الموضوع الذي نحن فيه أي بأن يفسروا قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المصحف الذي بين أيدينا إلا المطهرون أي إلا وصل هذا الوهم إلى أن ينشل على كل نسخة تطبع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم أنهان لا يمسه إلى المطهرون وهذا خطأ يشبه خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي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 لم نبيك في محراب والانحافظ المشهور المصري السيوطي حافظ سيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير رساله يمكن انا ننسى عنوانه اعلام العريب بخصوص لؤلؤ البحرين اي نعم إعلام وهذا يعني بحث قيم جدا ينقل لنا في شؤون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 اذا الكتاب المكنون المذكور من قبل لأن الله جوجل يقول لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, ف... لا يمسو يمسو راجل الكتاب المخنون كتاب هذا والحمد لله ليس مكنونا لانه شو معنى مكنون يعني نخفي مكنون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 أنه قال تعالى إلا المطهرون نحن معشر بشر لا يجوز أن نصف أنفسنا مهما سمونا وعلونا في الصلاة والتقوى بأننا مطهرون نحن بسنا مطهرون ولا يوجد إنسان مطهر أبدا بل نحن ملوثون والصالح منا من يتكلف فيتطهر الصالح منا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 في مجال يحكمون ان يتطهروا فنحن اذا كنا مثلهم فهل لا, لا يعني نتطهر اما متطهرين ايها التيار اي مكيه اي هي الايه المسؤوله للط بهذه الايه ورتب بهذا الموضوع هذا خطا شائع ومن احسن من تكلم على هذه الايه أحسن مما ذكرنا ومنه نحن استمددنا هو الأعلامة في قيمة في كتابه أقسام القرآن فهناك أفاض وأجال لا في هذا كفاية إن شاء الله ما لو سمحت شيخي هالسؤال ما حكم ندف الحاجبين للتجمل ولذلك قال له عليه السلام كل خلق الله حسنًا وإذن واحد أو واحد حاجبه أو حاجبها مكرومة على آخر هذا لا يملكه الإنسان هذا خلق الله ويجب أن نرضى بخلق الله كما قال تبارك وتعالى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 حكم الاشتراك الجواز وثمرته انه اذا اشترط في بين يد الحج او العمرة ثم اصابه فيه منعه من اتمام الحج او العمرة وهذا يعرف في لغة الشراء بالاحصار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 هو حجة الإسلام لو لم يشترب وأخصر ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعازة الحج ولو كان أدى فريغة الحج الله هذا الله. جواب ما سألت جزاك الله خير و... يعني أنت تسعد عن الحديث لا يركم ولا يسركم, ولا يسركم. هنا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 برحمه الله على الزواج والحقي وكثير من الناس يجهلون ان هناك ارتباطا وثيقا جدا بين ظاهر الانسان وباطنه وهذا الارتباط الوثيق مما توافرت كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدلالة عليها ولعلكم تعلمون العبارة التي تذكر في كثير من الكتب الظاهر أنوان الباطن